وَإِنْ خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أَهْلِهِ وحكما من أَهْلِهَا فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا